قال مارك المخير ثم في <تصفيق> مسيب هذا كنا فقال يحولان لو صلى بك يا الله عند الصلاة صلاة مدونية وصلي يا كيف السيرات خص الله عليه الصلاة وصلي صوت خليفة فقلت الله بقلادة مع كل كيف كان كاره يصلي في تكنان قال يحول مثل الصلاة مثل الصلاة الشيخ هذا شيخ من كناء صلاة يسوكله وكاره يحول رجل سكيف فديا فكان يحاولون يسوي فرستا إذا رفع رأسه والحس بقر وسقط من سجوده قال معي الحد أنت لك الكهر أراد الشيف الشيف الغديرة على يزيد أمر بالصلاة الجرم الجيرة بخل حي يا سلا مع سلامة النبي بتقول للسلامة صلى الله عليه وسلم قافوت فوزه حكم الأها النبي عليه الصلاة والسلام سجوده سواك عيو سواك أتان قايم لقسمك إنما هم ذاتاه التي ف sustainedه Но απόلاно لا يقيم Aquí vorhand cherry wheelbun oneso ven outo vahitia i xxxxu asal willu labuah irrrscheuamp i who?www fwe??w w hw hw.w 10 xxxxu Das fl거야fwa zolilih awm yasfem ala sav taxyいきます. Uyür ichi te!g woa have onseak on wa wasawa wa vasワ조 а mwa vrbyegame هذا سبيح وعراد الله بن الملك بن بحيرة ربو الله عنه أن صلى الله عليه وسلم كان يفايد على صلة مرفو تكرير فالرجو كالدينجري ويديه مرد سقامور حتى يدير مرد مرد رواد ابنيه مرد سفيف في جزر صلى الله عليه وسلم في قالوا حواصلا الله كتبة في فرد دوكن زين دون وجه لين سقاموا حتى يد يلاو مغدا فلا تؤت به لين سكروا الأعداء سلمة سعيد بن يزيد قالوا فور سألت على سلمان ربي الله عنه أكان من ينذرها صلى الله عليه وسلم يسلم في كتبة في عليه لين سكوا قال يهون عن هاب أبو سلمة وسعيد بن يزيد لمسلمة الأسدية البصر وفقه هل أنتم لها ياي الله المستعان مرق ااا تاني أنت وكوتي حي مرق في وجه الله عليه السلام وعند البحر كل يوم عليه السلام و مرق لا على مرقاس لا في تفكر شرت سناجد اليساتين ها ولكن إذا عشان توجد بس ما أحد مخاري المسلم كقرن وإذا عشان توجد بشرت سناجد اليساء أنا ما فصحية الله عز وجل ما أحد حدث في مخاري المسلم كسران أنا ما فصحية مخا حدث في حصيري ما فصحية المسلم من كسر بسم الله كسر يشل بطاري يقامت لي يشل. في مركب بقى ببسم الكسر. متفق عليه يا. أياه ما أنت وحيد بالعشر سنو سو بالنسين عشر سنو بس يسافر لا. ما حصلت قبل كده رحلة معها بوايسكا. حيي وقف ولا بتسحيفه صنع ماشيتها. ها. لكن هو يزكها ما ينتمي. بس شو اللي واحد يسافر يسافر بنتاس قاعدة وسا. شوف وقف كراهي لجت كذا إلا جت كذا الله عليه سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ لا في من وحولني وحلفص أنا ما قف وحاء كراه جت كذا يقولك دنا سميده جت لا ده ده هذا الوشاف هذا قليا مده بيه مده جت كذا ما فيها ما يحق لنا لكن خلق إبهل سيهل والجهل يسمح ولكن جاهل يهدي بقينه درانته من القلب العنوني روين للغابط دون امتفاته إلى حق قليل لا يكفيونه وشاهد سيهل وحر مرغة صحيحه يا جاهل هل يمكنكم سيهل يهدي وحره اللي يسن وقلبي يسن بكثيره يا من أمر رهابك شاهد فوح إسرائيل يدى تصنير يدى مخبرة رهابك يا رهابك وحنا فهل طاف قد وحول الأمور طب كهلا بناء إني وحول ورقه ح وحول مرض بيننا روا حق يريه حق ينسونه عجيب من خاصية إذا كان شاف فيها ما شاف هو من في الجري منا منهم في السياحة اللي تقول منهم بساقه مشفرة وواحد جنكم شايفين لا يوم شافي مقر لكن اي شاف اندي همدين اي اوقف ونو دورين بلغي على ايه مرغى اصحابه ايه وكل دقائش نوع عليك عليها اصحابه وان ابلغ العم وديه رسالتي وان كان لا تجدي لديه الوسائل تبغلت <تصفيق> من نعمار بعيد محمدني وذلك لما عزت معاكلي اخترت قول الشافعي ديانتي اخترت قول الشافعي ديانتي وبعد قليل ما ولكن ما تبلغ الذي هو حاصله وبعد قليلا ما شك عن تصاعده ينال ما في الفن ورمان تقاعده مش عادة صغير وهو راحا يوم يارسي سميك ودين وردري رسالية فرغين وينجارسية انكس انا فرغنت وحول اتريبه وينجارسيه بيش وهو راحا اسمحويا وردريك يا حمد الدين كانها قوير عد كاتير ديولي وان باسترملا هاوك الحنكيين وورق ووري حاوك ريال فا او هاوك حلوكينا وشافينا ديول هاية بقناعان او ها نقابلين ديولي او ها كا نسو عنو واحد ديولي سنة وصوحة سنة ديولان ووري او ها نشكر لانا ووري او يركن ديولا الارد وفادر ماركيو عنها و البرية ها نورد او رد وانتكفي اقسام كمير بهينت اوماتد بانك جاهل وبل الذي لا تنجي يذهب الى الجاهل تولاه ويضارقه الى الجاهل تعود تولاه الجاهل طيب اريد الله سقامته وحجرونه تذكر الضيف وصنع اهل البيت ما تعلم هنا حباك جرين السنه بكر حباك جرين سوشي زين ما حكى إنا ما حرينا بس تعال إنا نسوي تعال ناتو مريم، إنت تعال نسوي تعال في الدنيا، أنا مش عارف إنت هسوى تعالي غيّر، غيّر. ااا كشافت كل الناس يفعلونه، مساجد خبر كلام هذا كلام خساه هو بيعني، تقول عشان كذي يقال ربك اسمه خساه، سلوينه اكي مريدي مولوي من ولا يتهي اح واحد السنه اللي هو فينا نقوله في دي <تصفيق> <تصفيق> يا اخي ساره حاضر ان في دي اللي هو اسوي اللي هو دي او السنه اللي هو في ساجي صح السنه السنه اللي كله يع يعوضها سلامي ينادي سلام هلأ كلامي يا له عجيب أنت تصدق عجيب أنت يا رأيي عجيب يصبح السماي لمن ينادي يا حلا يا حلا قلبي الله الصير كمال سعيد كريم يا كريم بس يا واقع أنت نافع مواجه مساري كما لا فردي سامي ماريوخ لا أرقى صحي ما مرقى الواج بالارض كده، اه هديه <تصفيق> دي هذي كمان لو تقولي الصلي الصلي هذي مثلا المهم صلاة الصليه، مثلا حيره هذي لا، في الظلام، في <تصفيق> الله هذا، ده اللي راح الكل واحد صحية مر مر بسوي كي يل ميتها مر قصو لي مر في قارن وقت يميني سوا على سلام نجري نسوي لنا سنة جاي من وها أما وحوها إيد بسقى سنة هاي إيد فيدي ساقوري جاي في لرخاء كارن مرحبا ما الله القاصح علي وعليه ولا يشهد بيه بليا للسمين السلام عليكم يا أهل صلى الله عليه وسلم وياي علي قتادة السادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان وحيد الصم في تبره <تصفيق> وهو حامل سوا حمدان سلماء ابن تزيل رسول الله أنا رسول الله صلى الله كان وحيد الصم في تبره وهو حامل سوا حمدان سلماء ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان خلاف فين ما خيمني، مسافر هيجي هاتان لقشه لقى الشو، لحكي من المفسدين تي كل ما خيمنص، شو السؤال صورناه في السؤال؟ وروحنا غي هذا شو يجي ويش يتبخو؟ وخلاف صلمني ويش يلادو؟ ومرقعة فلارق ويش يلادو؟ وضفية منقح شحويان؟ خلاف المفسدين صوره، مدرستي عام المدرسة. راسله. فكده عادي دي دي هالنا وضع دعية، دي هالنا غطيان، لكن وهذي بذيها ماخذ كلامه هو شوية كلامه هو شوية خلينا نقرأ سورة خلينا نقول ونقرأها ثالث خد من الحين حكيريس عملنا الدين تذكرنا هذا من عنا ودي عارفين يا بيوسون من اللي هو بخاري ومسن بيسقط على مش شيخه ماخذ تقام شيخه جالس يضوي هلا يا أبن البوثان إنا بيحبك الذي يبعث رضاه شو سيره هبيه الله تعالى قام لنا شو يستعينه عبدا وحسي سيره اسمه فينشال الله تعالى صدقني يا زعيم اليد واله تكله الله شو يحقه يا الله قري حقنا يا لنا من الحق وركام وعليه قتال الله تعالى من صلى الله عليه وسلم كان حاملا في توبه الحامل سون حاملة كلب إلى ذل يرده ربيت الزين الزين الزين له ذين الرسول رسول الزين الله وعليه السلام. لعم العاس من القريب من عبد الشمس في إذا سجد مرقس سجده ودعاها ونجري وإذا قارب مرقس سار حملها الحمد لله نجري حديث حلوة فائدة يا ااا وحديث فائدة يا مرقس صحوة وحديث على كلمة أصدقاء الصلاة من حجج لمانة قدوة صفة ربنا إنك ترحم قوم قفوا لا عزاء الله فقوم الصلاة نجري هذه وحكا حظي مرقة اي دقيق يا ناوي الايه تأيينا الاسعر بكينا ودى شاف اي رحى قلق الصبح لك هباسا يسرادو بنتيقى قلق صوح على اللي مولا كن مرابوه ايه وقال ايه وقال ايه حسينيك ايه لا على بلد خاص ولا فقير خصوصية بلدان فريق خاص ما بي إلا بلدنا هرمي ورمى بعضه في سلام مسلم وراح يجي له بري ركعته بري يا بقي بري ركعت النهاية من اللي بيحصله قاضي كل مسؤول حضر صمة من سيدان يحصل وارتفع كبير يا بري ركعته بكرة وطلع حيد سكيل داهير ااا تايلاند يا قلب ميال مي مبادرة العلم أحيانا سؤال مرفق <تصفيق> مرفق جدا ليس ما يتأملك صلوات الله كله سعيد غيري فكل ذلك الدعاء بعد مندي كل ذي قرفة إلى بعضه حاسين في رزقني يا لا دليل عليها ثويا الله حمد الصحية مني على المحبطين على متن هذه الحركة جائزة في السعيد للصلاة حنا كل جرخة تحضرها قائعة وروقها السلاة الوحيو ليل سنة محمد وقبع بيلي ويسكد من أنتهي بيلي وإيانك أيضا بناتاي معمومك أيضا بناتاي من فرق في قف كريا بناتاي دقل السلاة اليو سنيين بيع الجواز بيلي سنة مندرق كل نوف ولي كل نوف وصحي ويان من عنده يه ومن درق السلاة كدبت فري يسعى ورق السلاة دي ستسايا سنة مندرق صلى الله عليه وسلم و على ان رسول <سؤال> في السجود سجود الخفيصه ولا يصدر حدكم ولا يسبط يلبس يدكم في ان ان الله سيارة وعلى مرحلة الله صلاة الله باب وجود السلاة باب وجود من العرونة وحيو يقل الله حسنين ويوجدوا باب يا فرقون وكهو سجود سجوده بلالله وحالد على الاستقرار وتألي عبد العجلة حالد على صغير شئي وعوري صعبة وانرددد دليلة العليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد سائفة فدخل الرجل باصاعلا فصلى ثم جايز فصلى وعلوي منزلا صلى الله عليه وسلم فقال يخرج رجع نقا فصلى وترك فرد قابل لم تصل <تصفيق> ما تكل فرجع نقا فصلى وترك ثم صلى سوسا ثم رجع جايز فصلى وعلوي منزلا صلى عليه وسلم فقال يخرج رجع نقا وترك فرد قابل لم تصل ما تكل فقال يقول لي واني يطبع التبعثك ذي الحق حق الاسم صاريه ما احسن فينا الجنية غيره سينا كلمة الجنية فعليلي ما احسنه غيره سينا السيكي واني يكسر او او او او او او او او او او او او مدلتي فعليلي بيضر فقال يقول لي اذا قمت الى السنة في سالة مرقى مرقى يسعت فاقدرتك ليونسه اطورت اعرافتيني دليه ثم قرأة اخري الق حتى تطلب إن مر... لا حسشوا رافع الخلايا لك وصلتها المسجد... اه... ثم نرفع كرس وقام لحالة حتى تعتد للماء لع... وحاول يز... يسطى لحظة حاول يسطى أمعد سقماته قام لحالة تابنتها حتى تعتد للماء لع... اه... وغمته قام لحالة تابنتها ثم سجد سجود حتى تطلب إن لا حسشوا سوي لي خمس ثم الفاكرك ما له حاجه خطتها طبيمه لا وحاسش شو ينسى خلاص سيده رفع الظرف في السنافس وفي سنوات السنوات حد. كلها دغاتي غير عدى في الماضي انت خلصت اللي فاكر تسويه اذا انا يمدي حبيب في قياس عمر لسنه شغله غير اللي نسويه بس شغله شغله سوي لي 6 تقبل زين سمره وكذا يعني والحسوسية. والله والسعي عليها والله فعلم صلى الله وسلم العالمين الحمد للعالم صلى الله عليه وسلم فعليك السلام عليكم ان شاء الله